السؤال يقول سمعنا لك في أ ح د ا ل أ ش ر ق ة فتوى بجواز ركوب ا ل م ر أ ة لوحدها مع الرجل اذا كان, ذلك موثوقاً إذا كان الرجل موثوقا يجوز أ ن تذهب معه داخل البلد فهل هذا صحيح وهل سبقكم إ ل ى هذا أ ح د من أهل اهل ل ل ل ل ع م بسم ا ا لله العلم ل ا والسلام ى رسول الله أ ا هذا كان صلاح المرأة والسبب أصلا بعد نعم أعتمد أنه كنت أعتمد فيه في شريط من حديث أ س م ا ء رضي الله عنها حينما أ ن ا خ النبي صلى الله عليه و سلم بعيره لكي تركب و له أ ص ل كما ثبت في الصحيح من ق ص ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها مع صفوان بن ا ل م ع ط ل في ق ص ة الافك انه كان قائد بعيرها و لكني لما نظرت إ ل ى فساد الناس و تذرع الكثير بهذه الفتوى إ ل ى م س أ ل ة ركوب النساء مع السائق ا ل أ ج ن ب ي ووجود الفرق بين الصورتين ب أ ن البعير ا ل خ ل و ة فيه ليست ك ا ل خ ل و ة في ا ل س ي ا ر ة ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن ر أ ي ت أ ن الاقرب الى الصواب هو المنع من هذا ا ل أ م ر ولذلك أ ع د ل عن القول بهذه الفتوى عدلت عنها من ذ ع ا م و ر أ ي ت أ ن أ ق ر ب الاقوال إ ل ى الصواب هو المنع من هذا إ ل ا في حالات ا ل ض ر و ر ة وهي محل اتفاق بين اهل العلم ر ح م ة الله عليهم لحديث أ م ا ل س ن ن الثابت في ق ص ة هجرتها لما هاجرت رضي الله عنها دون محرم فالمقصود أ ن هذا القول نعم افتى به غير واحد من اهل العلم ر ح م ة الله عليهم أ ن ه م يجيزون ق ض ي ة ركوب ا ل م ر أ ة على بعيرها و ق ي ا د ة ا ل أ ج ن ب ي لها هذا محفوظ وموجود و ا ل س ن ة داله عليه كما في ا ل ح د ي ث الصحيحه التي ذكرناها حديث ص ف ا ن بن ع ط ل وحديث أ س م ا ء رضي الله عنها ولكن في فرق بين السيارات ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن وبين الركوب على البعير والفرق واضح ولذلك أ ن ا أ ر ى أ ن فقه الفتوى هو المنع من هذا ما أ م ك ن وعدم جوازه إ ل ا في ح ا ل ة الاضطرار وجزاك الله خيرا على هذا ولذلك احب التنبيه على هذه الفتوى في شريط صلاح ا ل م ر أ ة ولا ي ت ذ ر ع بها و ن س أ ل الله العظيم أ ن يلهمنا السداد والرشاد وصلى الله وسلم ومبارك الله عنه